الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهدي الله فلا منظل له ومن يغذر فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله محبه لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا فقال الله حقا تقاتلهم ولا تموتن إلا وآمنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم أطيبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطأ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع لغة القرآن مع الأجرمية واللغة العربية تكلمنا عن الإعراب وعلمات الإعراب أسبوع الماضي وقلنا هو تغير نعم أواخر الكلمة لإيش؟ لتأثير العوامل وهو إما رفع نصب خفض خفض ولا كسر آه فَبْجَرَّ وَالََّّ خَفْرُ ويش الفرق بينهما؟ أيوة هذا هو لغة البصرين والكفيين والرابعة الجزم قلنا تشترك الأسماء والأفعال في في الجر وفي إيش وفي الجزم يشتركان في ذلك يشتركان في الرافع والنص ويتفقان في الرافع والنص ويستريقان إيش بقل في الجر وفي الجزم الأسماء تجر والأفعال ما رأيت اسما مجزوما بحال من الأحوال قط نقول وليل لعلامات الإعراب الرفع. نقول الرفع له علامات أصلية وفرعية والعلامات الأصلية هي الضمة والضمة تكون في أربعة مواضع فإذا نبتد ان شاء الله في الرفع وللرفع علامات علامات أصلية وعلامات فرعية أما العلامات الأصلية فهي الضمة وهي مواضع أو في أربعة في فعل Lebenurs اسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنف السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء فإذا الرفع علامته الضمة وهي أصلية ويفعل أربعة مواضع làsm المفرد جمع التكسير جمع المؤنف السالم المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء الإسم المفرد يعني الواحد الذي يدل على الواحد إذا قلت محمد هذا اسم مفرد لأنه دل على جمع صح محمد دل على جمع أو واحد واحد طيب محمدان هذا اسم مفرد لما لأنه انتهى بألف ونور إيه محمد طيب لما أنا سأقول لك جاوب تجاوب محمد تيجي تقعد يعني هتسبني اليوم إن شاء الله هتقعد خريبا محمد أنت مثلك سيجلس خريبا نعم محمد مفرد محمدان ما يكون مفردا لأنه إيش مثلا محمدون باشا فرره من اداب الجلسه ان احنا ما نجيب حتى يؤذى لنا صح كريم ومحمد ومن اسماء الطيبه هالي. كريم ومحمد والسيد لكم السياده ان شاء الله واحمد فتحي يبقى محمد مفرد محمدون جمع ليس بمفرد يبقى علامة الرفع الضمه للاسم المفرد قال الله تعالى محمد رسول الله والذين امنوا معه اشد فاذا قلنا الرفع على الابتداء فهذه رفعه بالضمه لما محمد رفعت بالضمة لما لأنه اسم مفر قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم إبراهيم موقع من العرب القول أسن ذا لمن يبقى إبراهيم فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة ولا الواو لما لأنه ضرب زيد عمر ضرب زيد عمر فين علامة الرفع فين ضرب زيد عمر فين علامة الرفع زيد زيد, زيد ده موقع من الاعراب محله فالمنفوع علامه رفعي الواو لانه جمع مذكر سالم خطا الضمه لأنه من المثنى اسم يبقى اذا اتفقنا الضمه علامه رفع للاسم المفرد الثاني علامه رفع ايضا لجمع التكسير وجمع التكسير لما سمي جمع تكسير في تكسير هو في تكسير جمع التكسير هو ما على ثلاثه فاكثر عند جمهور النحا لأن بعض رماء يقول أقل الجمع إثنان لكن نقول مع جمهور النحا الثلاثة فأكثر وسمي لأنه جمع تكسير سمي بذلك لأن بناء المفرد يتغير الكلم تتغير يتغير فيه. تقول مثلا رجل رجل راء الجيم واللام جمعه رجال هنا الرجل هل اتكسر المفرد اتكسر هنا ولا ما اتكسرش راء وجيم وايش ولام قلنا رجال اصبح ايه تغير في بنيه الكلمه فالتغيير ده يسمى تكسير اعرابي جمعه اعراب اعرابي اعراب تكسير ايضا بيت جمعه بيوت ابيات بيوت بس بتضم لوحدها بيوت بس من غير شبابيك بيوت لا في قراءه بيوت شعبه بيقراها بس مش حاجة. طيب طيب انا أقول لكم الجموع هذه وانتم اذكروا لي هذه الجمعة بيت بيوتات أبيات بيوت بيت جمع بيوتات بيوت أبيات ها ما رأيكم فين الجمع هنا يا محمد هو المكانك محمد بيوت صح لا فضة فوق ها ثلاثة طب وأنواع الجمع ها توافقه كيف أنت تفرقت بين بيوتات وأبيات طب ما أبيات انتهت بألف تاعة وما أنت قلت فين أنت في الألف ما أحد عنده كلام في بيوت بيوت بيت بيوت وبيوتات وأبيات لمحاها هو نعم احسنت يبقى إذن يجمع أبيات جمع تكسير وجمع بيوت نفس الأمر فجمع التكسير أيضا علامة الرفع له الضمة قال الله تعالى الأعراب الأعراب فايل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة لما لما لإذنه جمع تكسير بلإن الضمة أتفقنا على علامة الرفع لجمع التكسير قال الله تعالى في بيوت أذن الله بيطمناش جعب. بيطمناش جعب. في بيوت أذن الله أن ترفع وذكر فيها اسمه ويسبح فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال فاعل فاعل ولا مفعول فاعل ولا مفتدأ مفتدأ, مفتدأ. فين خبره فاعل فين فعله فين العمل اللي أثر فيه مش كذلك تنتبه للقراءة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وعن السر مبتدأ أين خبره لا تلهيهم فاعل أين وفعله صح هو فاعله يسبحه فين فين فاعل يسبح من الذي يسبح رجال رجال فاعل ومرفوعه علامة رفع الضمى الظاهرة على آخره لما لأنه من جمع تكسير طيب علامة الرفع في جمع التكسير الضمى لأنه جمع تكسير نقول أيضا عم تعرفون المهلهل حتى ناتي لكم بالبيت تعرفون المهلهل ابن عربي ده عربي ابو ليلى المهلهل ما يعرفه تعرفون اغرب اغرب حرب كانت قبل الاسلام هي حرب البسوس ايش حرب البسوس هذه حرب البسوس دي دي حرب جمل ناقه للبسوس قتلها كليب واخوه بقى هو اللي طار له اللي هو ابو ليلى المهلهل كان شاعر فحي من شعراء العرب وكان صاحب سيف قوي جدا فنقول مثلا أبيات المهلهل تضارع أبيات المتنبي ائتوني بقى بردن رفوع وعلامة الراف أبيات المهلهلي تضارع يعني ايه تضارع أبيات المتنبي تضارع يعني ايش أيها نعرف فأبيات المهلهل تضارع أبيات المتنبي مضاف ليه تضارعهم فين الفاي يا أهم حاجة فين الفاي هي مين إيه نعم طيب يبقى أبيات خلينا في الشاهد أبيات هنا مرفوع وعلامة رفعي لما طيب يقول أبو بكر كما في الصحيح لما قال من قتل قتيلا فله سلم فعورد نفس السلم بهذا الحكم فقال أبو بكر لا والله أو قال كلمة شوية بذلك في القسم لا يعمد أسد من أزد الله ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أريد فين الجمع هنا جمع التكسير على ما ترفع وجمع تكسير مفردها ايش طيب اهو اسد ازد سين, سين دال فين التغيير كيف يكون هذا من جمع التكسير يا اخوة افاضة كريم او احمد فتحي او حد عنده جواب هازلنا اه هازل ابو بكر دي نارضاه قال لا, أو قال لا والله لا يعمد اسد من ازد الله ينافع عن رسول الله يعني لو ما جعلنا لكل قاتل السلب لا يقاتل أحد يعني ما يكونش الهمة تعله إذا جعل لكل قاتل السلب ما يقاتل علامات التفوق صغيرة كمان الآن ألف وسين وده الموجود في البناء فين في البناء الكلمة هذه الشكل يعني العامل الشكل العامل للكلمة نفسها لما غيره للا ذلك على أنه جمع التكسير طيب التطبيقات ستأكل الثالث يبقى الاسم المفرد الجمع التكسير الثالث الفعل المضارع لا قبل الفعل المضارع قلنا ايش جمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم يخالف الجمع التكسير جمع المؤنث السالم هو ما زيد الجمع اللي يدل على أكثر من ثلاثه مزيد بالالف والتاء يبقى الف وتاء مزيدتان مزيد بالالف والتاء او قل لا يتغير بناء المفرد ويزاد عليه الالف والتاء تقول خديجة خديجات عائشة عائشات فاطمه فاطمات مؤمنه مؤمنات صديقه صديقات كل ذلك كلام مؤنث سالم وجمع المؤنث السالم ايضا يرفع بالضمه الظاهره على قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض فقال والمؤمنات والمؤمنات مرفوع وعلامه الرفع الضمه معطوف على المرفوع والمعطوف ياتي حكم الاصل مرفوع معطوف على مرفوع فهو مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره لانه جمع مؤنث ها سالم هقول جاء رجل يسأل عن خديجة يحبها ويريد الزواج منها فقال أسأل عن خديجة فقال في البيت خديجات وفاطمات وعائشات فأيتهن تريد وين الرافع خلينا أنا أجيب حتى أطبق معك وفي البيت خديجات صح نقول مهتدى مؤخر ولا خبر طيب مهتدى مؤخر لما جوازا ولا وجوبا تقديم الخبر هنا كل شيء غملة على الإطلاق اللي أطلقته طيب خلينا في الشاهد أفضل خدي جات مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعي الضم الضغيرة على آخره لأنه جمع مؤنث سالم أيضا قالت فاطمة عندي صديقات مؤمنات صالحات داعيت الى الله للفعناه قالت فاطمة عندي صديقات مؤمنات صالحات ممكن واحد يشكل وأنا أعرف عندي صديقات مؤمنات صالحات داعيات إلى الله ورسولي شكل صديقات صديقات مؤمنات داعيات إلى الله صحيح أو لا طيب. نفس الأمر عندي شبه جملة صديقات تعتبر مرفوعة وعلامة رفعها الضم الظاهرة على أخيره الرابع الأخير علامة الرفع ويكون الضمع الفعل المضارع الذي لم يتصل بأخير شيء لما أقول لم يتصل بأخير شيء يعني لم يتصل به نون النسوة ونون التوكيد كما قال الله تعالى لا يسجنن ولا يكونن فعل المضارع الذي لم يتصل بأخير شيء علامة رفعي أيضا الضم الضيران وهذه العلامة من العلامات الفرعية صحيح؟ الضم علامة من العلامات الأصلية قال بعضهم يشرب محمد اللبن يشربوا فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره لانه لم يتصل باخره شيء شيء لانه علامه رفع الضمه الظاهره فعل مضارع لم يتصل باخره شيء تقول تجيء فاطمة وهند تجيء تجيء فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره لم يتصل باخره شيء طب قال الله تعالى كلا ان الانسان لا يطغى الراء استغنى هسيبها للتطبيقات ولا حد فيكم ممكن ينبري لها الان كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى ها هات ما عندك يا كريم عايزيني الفعل المضارع المرفوع وعلى ما ترفعه الضمة لأنه لم يتصل بآخر شيء كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى تعرف محمد ها سعيد لا يطغى فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره بالضمة المقدرة على إيش ليش ليش ليش مقدرة مين حرف العلة ياء ياء طيب ألف لينة يبقى منع منظورها ثقل أحسن تيبقى إذا تعذر وفيه فرق بين التعذر والثقل ما هو الفرق بين التعذر والثقل التعذر يستحيل مع الآلف لا تظهر علامة من الثلاث والثقل يظهر فيها يظهر فيها يظهر معها يظهر فيها الثم والكس يكسر دماغك ها؟ يظهر فيها ندعوها لن ندعوها فتح فقط طيب إذا علامة الرفع هي الضمة وهي علامة أصطية تظهر في أربعة مواضع المواضع الأولى الاسم المفرد الثاني جمع التكسير الثالث جمع المؤنف السالم الرابع الفعل مضارع المتصل بالأخيري الشيء طيب أنا حتى نصرع كما قلت في الدروس لا نطبق كثيرا لكن ما أستطيع أن أمرر الدرس من غير تطبيق قال الله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله فما أنزل إلينا فما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون الرافع من علامتها الضمة وهذه الضمة علامة أصلية لها أربعة مواضع تلع لي الآن الضمة في موضع من هذه المواضع من هذه منتظر الأوراب مدراء الإجابة موجودة وأنا همه للإخوة في الوقت بقيتها تنصع أنا همه للإخوة عشان ابن حزب يقول لي لا أنت بتحبيه وتأخذ الوراء أنا همه للإخوة شوف الإجابة عنده ميش الإجابة جاءت من سرعة هاي أحسن لا فضة فوق هذه الإجابة السديدة اللي بقى هتديها الأخت لكن أكمل ما أكملته الأخت موسى وعيسى نائب فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره ومنع من ظهورها ثقل احسنت ثقل وتعذر شوف هي ايضا اصابه التعذر انا واخاطبكم ما تخسرون جيد في حاجه كمان هات الحاجه كمان نفرق لا نفرق متأكد فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه لما احسنت لا فوق احسنتم جيد طيب قال الله تعالى والعاديات ضبحة والموريات قضحة فالمغيرات الصبر فأثرنا به نقعة فوسطنا به جمعة إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد اكملوا وإنه لحب الخير لشديد فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير تنتظرون الورق ما فيش حتى إجابة على استحياء تنتظرون ما أراد أن يجيوه في أياد مرفوعة كلها أياد بيضاء نعم احسنت يعلموا دفع المضارع مرفوع على ما ترفع الضمة الضاهرة وليه رفع بالضمة لم يتصل بآخر شيء والكلام اللي قاله الأخ كلام جيد جدا ها. خبر ان واللم دي لم إيه اسمها لم إيه دي لم التوكيد ولا اللم المزحلقة اللي اتنين ليه طبيعي ليه الزحلقت هي نزلت على شيء على سلالم هي أصلا تدخل على المبتدى ولا تدخل على الخبر تدخل على الخبر إن حرف ناس أخوة متوكيد واللام نفس الأمر فقال لا أنا وأنت لا نجتمعان قالت لها لا يمكن أن نجتمع في المكان كقول القائل انا ودكسان لا نجتمع في مكان فقال تزحلقي فتزحلقتي ليش لا الخبر صحيح؟ نعم ده والله أنا ما قرأتها اللام المزحلق أقر بذلك في إقرار شيء أحمد حتى محترف بس مش عادر في المضمار ب... نعم ده صحيح طيب ندخل على العلامة الثانية او نقول نيابة لعلامة الفرعية يعني ده العلامة هي الضمة وفي اربعة مواضع كما قلنا الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤمنة السالم وايضا الفئر المضارب نيابه عن الضمة ان لم نستطع ان نعرف بالضمة ان نرفع بالضمة ما تكونش علامة ايش اللي ينوب عن الضمة اقواها لما تشبع الضمة تسوي ايش؟ يا إذا أشبعت الضمة صح واو نعم أشبعت الضمة يديك واو يبقى إذا نيابة عن الضمة الواو والألف والنوم دي ثلاثة يبقى ينوب في الرفع عن الضمة الواو لأنها أقرب شيء لها والألف والنوم الواو في موضعين اثنين في الجمع المذكر الثالث طبعا قلنا جمع مذكر سالم ما وجدت جمع ووجدت سالم تعلم أن المفرد لا يتغير بناء والجامعة المذكر السالم قل هو ما دل على ثلاثة أو أكثر بزيادة, بزيادة الواو والنوم محمد محمدون زيت زيدون مسلم مسلمون مؤمن مؤمنون اب بنون كل ذلك جمع المذكر السالم ده بيرفع بالواو نيابة عن الضمة وسأرى استيقاظ الأخوات قبل استيقاظ الإخوة خطأ فين؟ بتفكر فيها ايه اللي فكرت فيها ابن ابن بنون طب بنون هو جامع تكسير هذا هو من الملحقات بالجامع المذكر السالم لانه المفروض انك تقول ابن عشان تكون جمع مذكر سالم الصحيح انها تكون ابنون صحيح او لا لا اصبحت بنون فياموه الحطات من الملحق بالجمع المذكر السالم هذا ايضا على مطرفه نيابة عن الضم قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم المؤمنون إذا قلت الواو مثلا على ما سبق نقول وو للإستئناف يبقى المؤمنون مبتدأ مرفوع على مطرف أي الواو قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم هذا حديث من أم هاني لا المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم واسعا بدمتهم أدناهم حديث الإبناء أبي طالب الصحيح قال قال اللهмотри Ya المسلمون تتكافأ دماؤه المسلمون جمع مذكر سالم ومفتدأ مرفوع وعلمة رفع الواو نيابة عن الضمة قال الله تعالى المال والبنون المال والبنون غريب هذا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا المال والبنون فيما نحن في الآن أنا نريد النيابة عن الضمة شيء مرفوع نيابة عن الضمة مرفوع بالواو وهو بنون وبنون جمع مذكر سالم مرفوع صح ملحق بالجمع مرفوع علامة رفعي الضمة الظاهرة على النون خطأ الواو نيابة نيابة عن الضمة طيب طيب نصر الله الأحمدين في المعارك فجاء الأحمدون يتهللون بالنصر فضلوا نصر الله الأحمدين في المعايز فجاء الأحمدون يتهللون بالنصر ها. الأحمدون الأحمدون ويتهللون وإيش تاني بس خلاص غلط الأحمدون فقط وجاء الأحمدون الأحمدون فاعل مرفوع على مطرف أي ألواء ونيابة لأنه الحمد لله انتصر المسلمون في غزوة خيبر على اليهود وقال فيها النبي السلام لو أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله فنقول انتصر المسلمون المسلمون فاعل مرفوع علامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم وذي نيابة عن نيابة عن الضم أيضا الموضع الثاني في الرفع علامة رفع تكون الواو نيابة عن الضم الأسماء الخمسة فعن الفرق من الكتبين والبصريين هؤلاء يقولون خمسة ولا يقولون ستة الأسماء الخمسة أبوك حموك فوك حموك وفوك زومان زاد بعضهم إيش هنوك فأعظوه بهنى أبيه ولا تكنه تعرف الحديث ده من دعا ومن تسمى من دعا بدعوة الجاهلية فأعظوه بهنى أبيه ولا تكنه فنحن نقف عندما وقف عليه المصنف قال الأسماء الخمسة الأسماء الخمسة أيضا ترفع بالواو نيابة عن الضم والأسماء الخمسة هي أبوك أخوك فوك حموك زومان قال الله تعالى قورث يوسف ولما فصلت العير قال ابوهم إني لأجد لا اجد ريحه يوسف لولا انت فان قال ابوهم قال ابوهم فده اسم من الاسماء مرفوع لانه فاعل وعلامه رفعه الواو نيابه عن الضم الاسم الخمسه ايضا تقول قال أخوك لا بد ان تجد في العمل قال أخوك لا بد ان تجد في العمل تجد ولا تجد قاعده الخمه تاتي بها طيب فكر فيها احنا بينا فارق بين قام يقوم وسافر يسافر هاتجيها الان بقى جدد ايش بالضبط جدد فعل ايه فعل معلول يعني يعني هو, هو مثال ولا لفيف مفروق ولا هو اجوف منتظر الورد جد يا اخوات جدد فعل ايه جد هو فعل صحيح مضعف وهم اتوا بالجزئيه الثانيه المضعف ضعف جانا عندنا الفعل الصحيح مش هو فعل صحيح او فعل معتل ما درستوش صرب الفعل الصحيح على اقسام ثلاثة صح هو فعل صحيح ثالم من كل شيء وفعل صحيح صحيح معتل جماعة من النقدين يا ابن عزف فعل صحيح مهموس اكل اخذ وفعل صحيح مضعف فك التضعيف جدد صح جدد فقال يبقى جدد ثلاثة ثلاثة حروف ثلاث حروف قلنا الثلاثي يفتح حوالح سنة في المضارع قال أخوك عليك أن تجد عليك أن تجد في العمل قال أخوك عليك أن تجد في العمل أخوك اسم الأسماء الخمسة مرفوع بالواو وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة قال الرجل عندما سمع الإجابة من طالب العلم لا فض فوك قال لا فض فوك فوك ما فوك إيش فوك أيوة موقع من الأعراض فضة فضة نائب فاعل مرفوع على ما ترفعي اتضم على آخره على الكاف خطأ نائب فاعل مرفوع على ما ترفعي الواو لما لأنهم لأسماء الخمس لا دي بحر تاني بقى. اترك انت هذا لا دي بحر تاني اترك هذا لا فيها خلاف عريض لا ندخل فيه الآن. نقول الآن شفع ذل وجاهة عند أمير المؤمنين فقابل شفاعتها شفع ذو الوجاهة عند أمير المؤمنين فقابل شفاعتها ها. ذو ذو إيه فاعل وفين الفاعل المؤسفين شفع صح يبقى ذو فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة على لألواء لا ولما لأنه من الأسماء الخمسة إيبا إذن عندنا الأسماء الخمسة سيأتي بقى الشروطة إن شاء الله الأسبوع القادم من الأسماء الخمسة والجمع المذكر السالم يرفعون بالواو نيابة عن الضمة ودي علامة فرعية نأتي للتطبيق ولا ما نأتي للتطبيق, نأتي للتطبيق؟ ها؟ أنا سأطبق في الجزئيتين سأتكلم بكلام وهذا الكلام فيه الصواب وفيه الخطأ فستضع يدك على الخطأ أو تترك الخطأ وتأتيني بالصواب خلاص قال المحمدون إن المحمدين قد جاءوا من أقاس البلاد مع المسلمون ليهزموا الكفار ليهزموا الكفار في بلاد الإفرنج فرافعين راية لا إله إلا الله يعملون بكتاب الله ويستنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويهجرون البدعة والمبتدعة تتركوا الخطأ ها تتركوا الخطأ وتأتوا بالصواب ها انا اريد الضبط الكتاب يجاوب عن الكل طريقتي بيها انت الخطا ايش مع المسلمونة ده خطا ليه نعم قالت مع المسلمين فهي قالت مضاف اليه مع مضاف اليه ثاني مضاف اليه مجرور ب مع ها اتفضل هات كل الجمله اللي انا هتجي اختبار قال محمدون محمدون فاعل مرفوع وعلامه رفعه الواو نيابه عن الضمه ودي علامه فرعيه ليست اصليه لما لأنه جمع مذكر سالم نعم يستنون على مترفع الواو يعني أخطأت خطأ ليس لمثلك أن يسخص فيه حل من الأحوال ثبوت النون خلاص يطرق بقى ثبوت النون ما نجعل به هل هذا فيه مدرسنا لا ها. نفس الحكاية النهاية قلنا ما فيه بلعون طيب نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم هذه الأمة بالأمة أبو بكر هذا الحديث من صلى الله طيب أرحم هذه الأمة بالأمة أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر بن الخطاب وأمين هذه الأمة أبو عبيد بن الجراح وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفردهم أو قال أعلمهم بالفرايد دايد بن فاد أظن يعني هذا فيه خير كثير مما درست نعم أرحم هذه الأمة أبو بكر طيب ماشي قل بأنها مؤخر ولا خبر قل ماشي حتى ننظر فيه ها؟ أبو مرفوع أبو باك المتدد صح كده مرفوع وعلامة رافعي الواو ليما لأنهم لأسماء الخمسة وطبعا من شرطة يكون مضافة وهو مضافة وأبو أبيد أيضا نفس الأمر أبو هو خبر وهو خبر مرفوع بالواو ده هي كمان فصلت في الخطاب ما تنظرش في النزاع يعني طيب ثاني الحديث مليء أشدهم عمر إيش فيها؟ مين عمر فقى المرفوع بالضمة الظاهرة لأنه اسم مفرد صح ها؟ أرحمه أحسنت. طب ليش؟, لا لا ليش؟, ليش كانت علامة الرفع الضمة ثاني أمين هذه الأمة طبعا معطوها على مرفوع بمرفوع طيب أمين مرفوع بالضمة اسم مفرد هل أمين مفرد أمين مفرد وإيش جمعها ومناء صح يبقى أمين مفرد أيضا ومرفوع ثاني يا إخوة يمسكوا إلى الأسماء دايد دايد مرفوع أو علامة رفع الدم لما لأنه اسمه مفرد جمعه دايدون صحيح ولا لا وثاني يلا معاذ ولو جمع فين بقى جمع معاذ معاذون الله يعذنا ويأزكم من كل سوء معوذون من اللي عوزهم. ها معاذين لا هذه ترجع لكم أيضا وأعلم أعلم أعلم الأمة بالفراهض أو أعلم الأمة أعلم جيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعليه ابن أبي طالب عندما خلفه في المدينة قال تخلفني في المدينة كالنساء ثم قال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى لكن قال لا نبيه ولكنه لا نبيه بعدي في شيء درسته في كل الحديث هذا طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى قال ومن يأبى يا رسول الله قال من أطعاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أولا هو الحديث يدخلون الجنة ولا يدخل الجنة يدخلون لماذا؟ لغة الصحيح انا الآن بأس أتكت والإخوة تسكت لأن المديرة لو ما تاتش بالإجابة لا إجابة بعد ذلك هي لغة يدخل ولا يدخلونه كل أمتي يدخل الجنة ولا يدخلونه يعني خطأ يدخلون سؤالي واضح فلا حيدة كل أمتي يدخل الجنة رجل بيأخذ بقول البخاري ويروي الحديث بالمعنى قال كل أمتي يدخلون الجنة تخطئه تخطئه لغة لماذا لا الباب غلط احنا ما نستنين الورقة ها. انت وحدك ستكون أمة بإذن الله غلط اصحاب الورق ما اتوا بالورقات الآن ها. انا فاهم لغة يصح تقول يدخل ولا يدخلون هل الفعل يتبع الفاعل في هذه المسائل بالجمع مش هو يبقى على حالته لغة يبقى على حالته لا تجمع ولا تسني ولا تبع فيه شيء هو هو يدخل يتبع لا, لا خلاص بس خلاص خلاص أنا أقول هذه استعيح لغة أن يبقى ليدخل والفعل ما يتبع يدخل لكن هي في لغة مشهورة عند العرب اسمها لغة أكلوني البرغيس والقرآن جاء في ذلك يسألونك يسألونك عن كذا يسألونك عن كذا هذه خالفة القعدة العريضة عند علماء اللغة لأن الفعل يبطع لما هو عليه لا يتبع اللي جاي بعده مفهوم فدي هي لغة مشهورة عند العرب اسمها لغة أكلوني البرغين فلما جاء بالجامعة فما أكلونيش من حي قدامك لكن هي أصلا يقولوها تمثيلا يعني طيب قال كل أمات يدخل الجنة إلا من أبقى ومن يأبى يا رسول الله قال من أطعاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أ أجيبه فيما درسته يدخل حسنت مرفوع بالضمة أظهر على خير لماذا؟ لم يسبقه إيش؟ ما نجدعه احنا إحنا هنالينا باللحاق الآن ليه علامة الرفع الضمة لم يتصل بآخره شيء نون نس أو نون توكيد نعم كل مبتدأ مرفوع طواء كل دي إيش فيها؟ اسم مفرد جمع تكسير جمع مؤنث سالم ولا إيش بالضبط؟ فكر فيها بها وجمعها إيش؟ ها؟ أترك هذا لا إلا من أبى قال ومن يأبى طيب ليه للتعذر أو للتقل للتعذر نعم أحسن سواء مفوع بتضم المقدرة منع منظوريها التعذر قال النبي صلى الله عليه وسلم سدوا عني كل خوخة إلا خوخة أبي بك قد صدقني وكذبتموني ووافاني بماله وأهله وثاني بماله وأهله هل لا تركتم لي صاحبي إخوة الأفاضل تدبروا الأمر ها. تركتم ما رأيكم في هذا لا غلط أمر. إلا خوخت أبي بكر أنا ما قلتش خوخت أبو بكر قلت أبو بكر قلت أبي ما لحنتش اللحن الفاحش ده ما فيش أذن سليمة تسمع ما قلتش خارس أبو بكر قلت أبي ما قلت أبو أي نعم طيب خلاص قال أمين هذه الأمة ابو بكر ما الناس بكثير صلاه ولا صيام ولكن سبق الناس بما وقر في قلبه نعم الناس يعني سبق الصحابه ما سبق الناس بكثير صلاه ولا ولكن سبق الناس بشيء وقر في قلبه سهله بقى مرفوع بالواو صح لانه من الأسماء ابو مرفوع بالواو لانه من الاسماء الخمسه نيابه طيب. عمر بن الخطاب قال رحم الله أبا بكر كان أبو بكر أعلم بالرجال مني وإن خالدا يؤمر نفسه دون أن يؤمره أحد قال عمر بن الخطاب رحم الله أبو بكر كان يعني كان أبو بكر أعلم بالرجال مني إن خالدا يؤمر نفسه دون أن يؤمره أحد صديقات العملية مع الإخ والأفاضل ها الله فاعل مرفوع طيب نعم احسنت لما نعم مفرد اسم مفرد طيب الله رحم الله الله فاعل اسم الجلاله فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على, على اخره اسم مفرد رحم الله ابا بكر. كان ابو بكر اعلم بالرجال مني الاجابه هذه نعم الله لفظ الجلاله فاعل, فاعل. مرفوع مرفوع. الله فاعل نعم صح الله فاعل فاعل بالكون كله اما قلنا لله افعال ما ايش فيها اللي هو يا حبيبي إما أنت له درست اسماء وصفات وأتقنت الباب ده ما اعترضت هذا الاعترار لما أنا أقول الله اسم عرب ما معنى هذا هل أنا أريد المسمى ولا أريد الاسم Bye İsm الاسم هنا الاسم مخالف المسمى لكن لما أقول الله ربي يبقى قصدت إيش الذات المقدس يبقى لما أقول الله فاعل مرفوع على المدرفع ده أنا أقصد الله إيه اسم الاسم العربي اللي هو ربض الجلالة مرفوع على المدرفع الضم إيش بي آ 1993 انا قصدت الاسم العربي فقط ما قصدت الذات المقدس نعم يؤمر احسنت يؤمر فعل مضارع مرفوع علامه رفعه لماذا لماذا رفع بالضمه لم يرفع بثبوت النون مثلا لم يتصل باخره شيء احسنت ايضا كان كان مين اسم كان كان ابو بكر طيب لانه من الاسماء الخمسه فهو مرفوع بكر اسم كان مرفوع وعلامه رفعه الواو لماذا لأنه نسمى خمسة نعابة عن الضمة أحد فاعل مرفوع حسن. لم يؤمره الكلمة لم يؤمره أحد قلنا أحد فاعل مرفوع على مترافق الضمة الظاهرة لأنه إيه مفرد اسمه مفرد صح ولا لا اسمه مفرد طيب إيه ثاني خلاص أقول قولي هذا فاستغفر الله ري عليكم ورزاكم الله وعنا خيرا